فإذا أردت هذا إذا أردت ما تبحث عنه ستجده فيما أقوله لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو حبينا نتكلم على الاعتكاف الحقيقة في كلام كتير جدا يتقالي العبادة دي عبادة عظيمة جدا معانيها جميلة جدا وكبيرة جدا لكن حبيت النهاردة أني أتوقف معاكم وقفات مع بعض المشاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لها علاقة بهذا الموضوع موضوع الاعتكام المشهد الأول المشهد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العزة تلاحظ الوحي لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرة واحدة فجأة لكن السيدة عائشة تحكي لنا كيف كان هناك تحضير لقلبي وروحي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تلقي هذا الحدث فتخبرنا كما الحديث كان في الحديث المشهور قالت سيد عائشه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كان الرؤية الصالحة ثم قالت ماذا ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد الليالي زوات العدد أو كان يتحمث الليالي زوات العدد والتحمث هو التعبد النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ألقى الله في قلبه محبة الاختلاء أن يذهب بعيدا عن الناس وأن يكون في مكان لا يخاطب فيه أحد ولا يلاقي فيه أحد ليس له إلا أن يجلس وحده يجلس لماذا؟ يتعبد لله سبحانه وتعالى وظل على هذا الحال فترات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الاوقات يذهب الليالي ويجلس في غار يتعبد لله سبحانه وتعالى ثم ينزل قليلا يتزود بقليل من الطعام ثم يعود مرة أخرى ويواصل هذه الرحلة ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان نوع من الاعتكاف فكان هذا الاعتكاف أكبر تحضير لهذه الرسالة السنوية التي يخبر عنها الحق سبحانه وتعالى ويقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى بقية، فكان هذا التحضير لتلقي هذه الرسالة السماوية لهذا القول الثقيل كان لابد من إعداد هذه النفس. كذلك الحال لكل من يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب لا يكون مهيئا لتلقي هذا القول الثقيل لهذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لا يكون معذرا. إلا إذا كان هناك اعدادا سابقا بد أن يكون هناك تحضيرا جيدا فيكون هذا التحضير بماذا؟ بهذه الخلوة يختل الإنسان مع نفسه بربه يبتعد عن كل مشاغل الحياة وعن كل ما يبعده وكل ما يصرفه وكل ما يشتته وكل ما يجعل قلبه يهيم في كل واد فيجمع عليه نفسه ويجمع عليه قلبه ويحضر هذا القلب لتلقي هذا الوحي وحتى يكون هذا القلب معدا لن يكون صالحا إلا إذا أقام الإنسان على العناية به هذا هو مفهوم الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن أنواع القلوب التي تتلقى عنه، فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل ماء أصاب ارضا وأخبرنا عن هذه الأرض هناك أرض كانت نقية تتقبل هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت الماء وأنبتت وكان منها الخير وهناك اراض أخرى أشاهد أن ليس كل قلب وليس كل أرض معده لهذا التلقي إذا أردت أن تتلقى جيدا وإذا أردت أن تعالج الخلل الذي تشتكي منه دايما أقول أنا قلبي مش حاضر مش حاسس بقلبي مش حاسس بان أنا عارف أصلي مش لاقي نفسي في قراءة القرآن مش لاقي نفسي مع الأذكار بشوف الناس حواليا بتدعي وبتعير أنا قلبي ليه حجر أنا قلبي ليه مش قادر ان هو يتحرك معايا أقول له خلي بالك أنت جبت قلبك على ما هو عليه وعايز يتلقى هذا الحق ويثمر من غير أن تعده فإذا أردت هذا إذا أردت ما تبحث عنه، ستجده فيما أقوله لك في هذا المعسكر الإيماني العظيم. لن يقول إلا بهذا الاعتكاف الذي نتكلم عليه. لكن عندما نتكلم على الاعتكاف، لزم أيضا مع مشهد. من مشاهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعتكف رسولنا صلى الله عليه وسلم هل كان يعتكف بمجرد أنه كان يجلس في المسجد فقط أبدا يخبرنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه يصلي معهم الفجر فإذا ما انتهى من الصلاة كان يدخل خباءه فيدخل ولا يراه أحد ولا يكلم أحد فيكون. حاله في الاعتكاف كما كان حاله ايضا قبل البعثة يتحمس، يتعبد، يختلي بربه يجمع عليه نفسه يجد هذه اللحظات التي يكون فيها الاتصال بينه وبين ربه بغير أي تشويش وبغير أي عوائق هكذا لا بد أن يكون الاعتكاف ايضا فالاعتكاف عندك هو عبارة عن تجميع همتك وتجميع نفسك إذا نجحت في هذا فعليك أن تبدأ فيما بعد ذلك لكن لن تستطيع أن تمر إلى ما بعد ذلك إلا إذا أحسنت الاستعداد شكراً بنحذر؟ كثير من الناس يأتون للاعتكاف ويدخلون ويخرجون كما دخلوا لماذا؟ علشان دخل المعتكف بدنيته بدل ما يهرب في المعتكف من دنيته جاب كل حاجته جاب كل عويده جاب كل طباعه، جاب حياته زي ما هي مش ناقص بس غير انه يجيب كمان معاه الصالون والصفرة ويأتي بكل حياته زي ما هي عشان كده ما بيلاقيش اللي هو عايزه عايز تعتكف اعتكف صح المشهد الثاني مشهد ايضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط ثم لما هم بالخروج اوحي إليه ان ما تطلبه أمانه لسه مجاش أتدرون ماذا كان يطلبه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ليله القدر فاعتكف أولا في العشر الأول والسنة التي بعدها اعتكف في العشر الأوسط فلما أخبر أنها في العشر الأواخر استكمل المعتكف فاعتكف في هذا العام عشرين يوما عشرين يوم بيطلب ليلة القدر هي الجائزة الكبرى في هذا المعتكف أن تصيب عبادة ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر خير من ألف شهر قال صلى الله عليه وسلم عن من حرم خيرها فقد حرم اللي بيعود يتحر يقول لك وصله هو ليلة 27 دا ليلة 21 ليلة مش عارف إيه يا اخي سبحان الله هم عشر ليالي اعتكف واجعل عكوفك بقلبك وبروحك واجعل جائزتك أن تصيب ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم المشهد الأخير أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الاعتكاف فلا يفوتك فوائده وإذا فاتك الاعتكاف تستطيع أن تقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام لم يعتكف فقضى هذا الاعتكاف في شوال كأن الاعتكاف فعلا عبودية من عظمتها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنها إذا فاتتك فلا تتركها عليك أن تحصلها عليك أن تطلبها فيها من الخير ما لا يدركه إلا أهل الاعتكاف هي زادك لعام كامل وزادك في عمرك بعد ذلك فالمثالح فقط من أدرك حقيقة الاعتكاف وعلم حقيقته فيبتغي جائزته ويخرج بلذته أريد منك اعتكافا جديدا تخرج منه بنفس جديدة وقلب جديد وروح جديدة فقط من ذاق يقول لك ومن ذاق عرف اجعل اعتكافك السنادي احتكاف جديد وجيزتك قلب جديد عقل جديد، نفس جديدة. بعدها تستطيع أن تبدأ رحلتك، أن تبدأ رحلتك الإيمانية، أن تكون عبدا خالصا لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه العبادة العظيمة، وأن يرزقنا إحسانها، وأن يرزقنا جوائزها، وأن يرزقنا فضلها. أنقذكم في الاعتكاف إن شاء الله.